أ و ض ه من الشيطان وغفر لي l m not g lie. Men. a k فلا تنهدوا كل الليل فتنه وان تكفرو بالله ما ابتسم 「お前はどうしても」<音楽><音楽> h Thank you. وطالت امراه في العوده قره عين 「こんにちは」 م و ل و ع ه النابلسي ل ل ع ل م الاسلاميه 「おじでふ يها」 私はあなたの名前を知っていました。<音楽> Word. ¡Gracias! فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقصص 「すいませ مدعونين اينما ثقبوا اخذوا وقتلوا دختيلا I'm sorry. 「わすれま 「ペイザーで旅行で終わった証拠が」<音声> فاذا بريق َِ البصر َ قَلْبَ ََ Yeah. لا تحلف بدينك Amen.、Yeah. Yeah. الم يكنه فانت that? فدمتم و ه ا ف عليهم ربهم فدمدم عليهم ر بذنبهم ه م ب فتواها ولا يقال ا ل ل ه ا ل ر ح م د ا ل ن ا ب ل